سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي قدر فهدا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يغله الجهر وما قَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنَ ويتجنبها الأشق الذي يصل النار الكبرى ويتجنبها الأشق الذي يصل النار قَدْ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون يغير وابقى إن هذا الذي صور في